من طفولتهم نداهم يا حسام يا مها تعودوا ربط الأسامي دايم اسمه باسمها جيره صارت هوى ثم عشق مستوى والمدامع ما توانت لا حسام ولا مها الموادع حان قربه راحت سنين المحبة كيف تتزوج محمد وهي أصلا ما تحبه والمدامع ما توانت لا حسام ولا مها ودعت حسام بنظره نظرة موادع بحسره طعنت عيونه الموادع أقوى من عشرين شفره إيه يعشقها بجنون ضاع حلمه وحلمها معلم حياه بسمها الحياة وظلمها ضاقت دروب الحياه وافي وخاسر وفاه رغم شمس الصبح ما الله معطي إحسام النجاح صار محبوبه غريب آه منك يا النصيب اتعوذ وربط الأسامي دائم اسمه باسمها وذكريات الأمس راحت ما بقل رسمها لكن مقدر نصيبه الحياة ظلمها وزعوا كل الكروت واعلنوا عقب السكوت والحسام بكل كلمة من منها يموت فوق دعوتهم قصيد لكن الشي الجديد اسمها مع شخص ثاني كلها فراح وتهاني يا مرحبا بل يمنور لنا الدار من طيبه وضحكه فلت حجاجه ليلة مهى لكن لدنا صارت نوار ويكمل محمد عليهم سراجه وين اسمك يا حسام؟ ما لإسمك أي بلل الكرتب دموعه وانثنى حزن قهر في شهر ربيع الأول الأربع يوم الزواج ويش وضعك يا حسام؟ والهوى ما له علاج الدوامه بيده الدوامه في يدمها اتعوده وربط الأسامي دائم اسمه باسمها لكن مقدر نصيبه الحياة ضمنها اتصل فيها حسام وقال ابي منك طلب قالت اسكت يا حسام جاني مهري والذهب قال ماهي مقصدي راح من يدي المنال قبل زفتك الدقايق انتظر منك اتصال وفعلا اتصلت معه وقالت الزفه بتبدأ وان من كلمة بتبدأ وان تنمضن تهدأ قال جافيت الوسادة ميربي منك السماح قال وش لفظ الشهادة قالت اترك المزاح قال وش لفظ الشهادة قالت حروف الشهاده قال ما بعدك سعادة كرر اللفظه طاح يا حسام افهم بقول لا. لا حسام اليوم حسام اليوم جروب <تصفيق> باتريات